الإجابة الصحيحة هي دا هذه العلامة تمنع جولان العربات التي لا تترك بينها مسافة أمان دنيا بسبعين مترا تنطبق مسافة الأمان على العربات المتتابعة بنفس السرعة وبالمقابل هذه العلامة لا تمنع المجاوزة